إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاذ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجم أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يترثوا أن يقولوا أماما